بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للامة القيم رحمه الله تعالى قراءة عليكم عمر البساطي المجلس الثاني الصفحة الثالثة والثلاثين يقول رحمه الله فالجواب أن يقال هذا فيه قولان للناس ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كلا القولين ونذكر أولا قول من قال إنها جنة الخلد التي وعدها الله المتقين ومعتجوا به وما نقضوا به حجج من قال إنها غيرها ثم نذبعه قالت الآخرين ومعتجوا به وما اجابوا به عن حجج منازعيهم من غير انتصاف لنصرة أحد القولين وإبطال الآخر إذ ليس غرضنا ذلك وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقتضية لإخراج آدم من الجنة وإسكانه في الأرض في دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأبى إدخال آدم الجنة وتعريضه للذنب الذي أخرج منها به وأنه أي فائدة في ذلك والرد على من أبطر أن يكون له في ذلك حكمة وإنما هو صادر عن محض المشيئه التي لا حكمة وراءها ولما كان المقصود حاصلا على كل تخدير سواء كانت جنة الخلد أو غيرها بنينا الكلام على التخديرين ورأينا أن الرد على هؤلاء بدبوس الشلاق لا يحصل غرضا ولا يزيل مرضا فسلكنا هذا السبيل ليكون قبلهم مردودا على كل قول من أقوال الأمة والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله فنقول أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما هي جنة غيرها فهذا مما قد اختلف فيه الناس والأشهر عند الخاصة والعامة الذي لا يخطر بقلوبهم سوى أنها جنة الخلد التي أعدها المتقين وقد نص غير واحد من السلف على ذلك واحتج من نصر هذا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وابي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا أبان استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم وذكر الحديث قالوا فهذا يدل على أن الجنة التي يخرج منها آدم هي بعينها التي يطلب منه أن يستفتحها لهم قالوا ويدل عليه أن الله سبحانه قال يا آدم اسكن أنت وزوجك إلى قولي اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين. أحدهما من لفظ قوله اهبطوا فإن الهبوط نزول من علو إلى سفل والثاني قوله ولكم في الأرض مستقر عقب قوله بطو فدل على أنهم لم يكونوا أولا في الأرض وأيضا فإنه سبحانه وصف الجنة التي أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة الدنيوية فقال تعالى إن لك لا تجع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وهذا لا يكون في الدنيا أصلا ولو كان الرجل في أطيب منازلها فلا بد أن يعرض له الجوع والضمأ والعري والضحي للشمس وأيضا فإنها لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجارة الخلد وملك لا يبلى فإن آدم كان يعلم أن الدنيا من قضية فانية وأن ملكها يبلى وأيضا فإن قصة آدم في البقرة ظاهرة جدا في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء فإنه سبحانه قال وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبعى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فهذا إباط آدم وحواء وإبليس من الجنة ولهذا أتى فيه بضمير الجمع وقيل إنه خطو لهم وللحية وهذا يحتاج إلى نقل ثابت اذ لا ذكر للحيه في شيء من قصة آدم وابليس وقيل خطاب لادم وحواء واتى فيه بلفظ الجمع كقوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين وقيل لادم وحواء وذريتهما وهذه الاقوال ضعيفه غير الاول لانها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل ظاهر الخطاب على خلافه فثبت أن ابليس داخل في هذا الخطاب وانه من المهبطين من الجنه ثم قال تعالى قل اهبطوا منها جميع فاما يأتينكم مني هدى فمن تبعوا هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا الاهباط الثاني لا بد أن يكون غير الأول وهو اهباط من السماء إلى الأرض وحينئذ فتكون الجنة التي اهبطوا منها اولا فوق السماء وهي جنة الخلد وقد ذهبت طائفة منهم الزمخشري إلى أن قوله اهبطوا منها جميعا خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع لاستتماعهما ذرياتهما قالوا والدليل عليه قوله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو قال ويدل على ذلك قوله فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وما هو الا حكم يعم الناس كلهم ومعنى بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادي والتباغض وتضليل بعضهم لبعض وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الآية فإن العداوه التي ذكرها الله في كتابه إنما هي بين آدم وإبليس وذرياتهما كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وأما آدم وزوجه فإن الله سبحانه أخبر في كتابه أنه خلقها منه ليسكن إليها وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فوسبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين آدم وإبليس وذرياتهما ويدل عليه أيضا عود الضمير إليهم بلفظ الجمع وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس في قوله فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فهؤلاء ثلاثة آدم وزوجه وإبليس فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرته لطريق الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع أنه وجه الكلام فإن قيل فما تصنعون بقوله في سورة طاها قال اهبط منها جميعا من بعضكم لبعض العدو، وهذا خطاب لآدم وحواء وقد أخبر بعداوه بعضهم بعضا قيل إما أن يكون الضمير في قوله بطا راجعا إلى آدم وزوجه أو يكون راجعا إلى آدم وإبليس ولم يذكر الزوجة لأنها تبع الله، وعلى الثاني فالعدوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط وهما آدم وإبليس وعلى الأول تكون الآية قد اشتملت على أمرين أحدهما أمره لآدم وزوجه بالهبوط والثاني جعله العداوة بين آدم وزوجه وإبليس ولا بد أن يكون إبليس داخلا في حكم هذه العداوة خطعا كما قال تعالى له إن هذا عدو لك ولزوجك وقال لذريته إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها العدوة على ضمير الجمع دون التثنية وأما ذكر الإهباط فتارة يأتي بلفظ ضمير الجمع وتارة بلفظ التثنية وتارة يأتي بلفظ الإفراد لإبليس وحده كقوله تعالى في سورة الأعراف قال ما منعك لا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فهذا الإهباط لإبليس وحده والضمير في قوله منها قيل إنه عائد إلى الجنة وقيل عائد إلى السماء وحيث أتى بصيغة الجمع كان لآدم وزوجه وإبليس اذ مدار القصة عليهم وحيث أتى بلفظ التثنيه فإما أن يكون لآدم وزوجه إذ هما اللذان باشرا لأكل من الشجرة وأغدما على المعصية وإما أن يكون لادم وإبليس اذ هما ابوا الثقلين فذكر حالهما وما آلى اليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما والقولان محكيان في ذلك وحيث أتى بلفظ الإفراد فهو لإبليس وحده وايضا فالذي يوضح أن الضمير في قوله بطا منها جميعا لآدم وإبليس أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه فقال وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال بطا منها جميعا، وهذا يدل على أن المخاطى بالإهباط هو آدم ومن زين له المعصية، ودخلت الزوجة تبعا، وهذا لأن المقصود إخبار الله تعالى لعباده المكلفين من الجن والإنس، بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر، لألا يقتدوا بهما في ذلك، فذكر ابوي الثقلين ابلغ في حصول هذا المعنى من ذكر ابوي الإنس فقط وقد أخبر الله سبحانه عن الزوجة أنها أكلت مع آدم وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة فعلم أن هذا اقتضاء حكم الزوجة وأنها صارت إلى ما صار إليه آدم فكان تجريد العناية إلى ذكر حال الابوين لذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها إلى ذكر أبل الإنس وأمهم والله أعلم وبالجملة فقوله هبط بعضكم لبعض العدو ظاهر في الجمع فلا يسوه حمله على الاثنين في قوله هبط قالوا وأما قولكم إنه كيف وسوس لهما بعد إهباطه من الجنة ومحال أن يصعد إليها بعد قوله تعالى له هبط منها فجوابه من وجوه أحدها أنه أخرج منها ومنع من دخولها على وجه السكنة والكرامه واتخاذها دارا فمن أين لكم أنه منع من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لأهدى موزوجه؟ ويكون هذا دخولا عارضا كما يدخل الشورط دار من أمر بابتلائه ومحنته وهي لم يكونوا اهلا لسكنى تلك الدار الثالث أنه كان يدنو من السماء فيكلمهما ولا يدخل عليهما دارهما الثالث أنه لعله قام على الباب فناداهما وقاسمهما ولم يرج الجنة الرابع أنه قد أنه أراد الدخول عليهما فمنعته الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به عليهما ولا يشعر الخزنة بذلك قالوا ومما يدل على أنها جنة الخلد بعينها أنها جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله اسكن أنت وزوجك الجنة ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم عالما عليها بالغلبة وإن كان في أصل الوضع عبارة عن البستان ذي الثمار والفواكه وهذا كالمدينة لطيبة والنجم للثورية ونضائرها فحيث ورد اللفظ معرفا بالآلف واللام صرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين وأما يريد به جنة غيرها فإنها تجيء منكرة كقوله جنتين من اعناب أو مقيده بالإضافة كقوله ولولا إذ دخلت جنتك أو مقيلة من السياق بما يدل على أنها جنة في الأرض كقوله إنا بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين الآيات فهذا السياق والتقييد يدل على أنها بستان في الأرض قالوا أيضا فإنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقة وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداه والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء الحديث وفي سنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال ذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها قال فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها الحديث وفي الصيحين في حديث الإسراء ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفويول وإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنا فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة وفيها ايضا ثم أدخلت الجنة فإذا جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذثر وفي صحيح مسلم في حديث صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة ثم أقبل على أصحابه فقال إنه عرضت علي الجنة والنار فقربت مني الجنة فقربت مني الجنة حتى لو تناولت منها قطفا لا أخذته فلو اخذته لا منهما منه ما بقيت الدنيا وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا الحديث وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مَأْكَلِهِمْ ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ عنا إخواننا أن في الْجَنَّةِ نرزق لألا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فَأَنْزَلَ الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات الآية وفي الموطأ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وفي البخاري أن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة وفي صحيح البخاري عن إمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء والاثار في هذا الباب أكثر من أن تذكر وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن قال بقولهم وهم الذين يقولون إن الجنة التي أهبط منها آدم إنما كانت جنة بشرقي الأرض وهذه الأحاديث وأمثالها ترد قولهم قالوا واما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة وانها منتفية في الجنة التي أسكنها آدم من اللغو والكذب والنصب والعري وغير ذلك فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الإسلام ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكلام وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين آدم وإبليس ما حكاه الله عز وجل من الامتحان والابتلاء ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله عز وجل به فلا تنافي بين الأمرين قالوا وأما قولكم إن الجنة دار جزاء وثواب وليس دار تكليف وقد كلف الله سبحانه آدم فيها بالنهي عن الشجرة فجوابه من وجهين أحدهما أنه إنما يمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة فحينئذ ينقطع التكليف وأما امتناع وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وإنما كان حجرا عليه في شجرة من جملة أشجارها وهذا لا يمتنع وقوعه في جنة الخلد كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها فإن أردتم بأن الجنة ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل لكم عليه وإن أردتم أن غالب التكاليف التي تكون في الدنيا منتفية فيها فهو حق ولكن لا يدل على مطلوبكم قالوا وهذا كما أنه موجب الأدلة فوقف سلف الامه فلا نعرف بقولكم قائلا من آئمة العلم ولا يعرج عليه ولا يلتفت إليه وقال الأولون الجواب عما ذكرتم من وجهين مجمل ومفصل أما المجمل فإنكم لم تأتوا على قولكم بدليل يتعين المصير إليه لا من قرآن ولا من سنة ولا من أثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لا مسندا ولا مقطوعا ونحن نجيدكم من قال بقولنا، هذا أحد أئمة الإسلام، سفيان بن عيينه قال في قوله عز وجل إن لك أن لا تجع فيها ولا تعرى، قال يعني في الأرض، وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة، قال في معارفه بعد أن ذكر خلق الله لآدم وزوجه، إن الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدر إلى الأرض التي منها أخذ، وهذا أبي قد حكى الحسن عنه أن آدم لما احتضر اشتهى قطفا من قطف الجنة فانطلق بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة فقالوا أين تريدون يا بني آدم قالوا إن أبان اشتهى قطفا من قطف الجنة فقالوا له مرجعوا فقد كفيتموه فانتهوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصل عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا هذه سنتكم في موتاكم وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في قوله بطو منها قال هو كما يقال هبط فلان في أرض كذا وكذا وهذا وهب منبه يذكر أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس وأنه كان بعدن وأن سيحون وجيحون والفرات انقسمت من النهر الذي كان في وسط الجنة وهو الذي كان يسقيها وهذا منذر النسعيد البلوطي اختار في تفسيره ونصره بما حكيناه عنه وحكاه في غير التفسير عن أبي حنيفة رضي الله عنه ومن قال بقوله والذين ردوا عليه مقالته لم ينكروا نسبته إلى أبي حنيفة وإنما ناقضوه بكونه خالف أبا حنيفة فيما خالفه فيه فلم قال بقوله في هذه المسألة وهذا أبو مسلم الأصبهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين قال بهذا وانتصر له واحتج عليه بما هو معروف في كتابه وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين في تفسيره في قصة آدم في البقرة وهذا أبو محمد ابن حزم ذكر القولين في كتاب الملل والنحل له فقال وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان، إلا أنه كان يقول إنها ليست هي التي كان فيها آدم وامراته وممن حكى القولين أيضا أبو عيسى الرماني في تفسيره واختار أنها جنة الخلد ثم قال والمذهب الذي اخترناه قول الحسن وعمر وواصل وأكثر أصحابنا وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير وممن ذكر القولين أبو القاسم الراغب في تفسيره فقال واختلف في الجنة التي أسكنها آدم فقال بعض المتكلمين كان بستانا جعله الله تعالى له امتحانا ولم يكن جنة المعوى ثم قال ومن قال لم تكن جنة الخلد لانه لا تكليف في الجنة وآدم كان مكلفا قال وقد قيل في جوابه إنما لا تكون دار تكليف في الآخرة ولا يمتنع أن تكون في وقت دار تكليف دون وقت كما أن الإنسان يكون في وقت مكلفا دون وقت وممن ذكر الخلاف في المسألة أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في تفسيره فذكر هذين القولين وقولا ثالثا وهو التوقف. قال الإمكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع كما سيأتي حكاية كلامه. ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول وهو أنها لم تكن جنة الخلد وهو أنها لم تكن جنة الخلد إنما كانت حيث شاء الله من الأرض. قالوا وكانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان إبليس فيها ثم أخرج. قال ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها وممن ذكر القولين أيضا أبو الحسن الماوردي فقال في تفسيره واختلف في الجنة التي أسكناها على قولين أحدهما أنها جنة الخلد والثاني أنها جنة عده الله لهما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها الله دار جزاء ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن الثاني أنها في الأرض لأنهم تحنهم فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها دون غيرها من الثمار وهذا قول ابن بحر وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخطيب في تفسيره اختلفوا في أن الجنة المذكورة في هذه الآية هل كانت في الأرض أو في السماء وبالتقدير أنها كانت في السماء فهلية الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم من الأصبهاني هذه الجنة في الأرض وحمل الإهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله تعالى بطوم مصر القول الثاني وهو قول الجبائي أن تلك الأرض كانت في السماء السابعة قالوا والدليل عليه قوله بطو ثم إن الإهباط الأول كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى والإهباط الثاني كان من السماء إلى الأرض قال والقول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل عليه أن الألف واللام في لفظ الجنة لا يفيد العموم لأن سكن آدم جميع الجنان محال فلا بد من صرفها إلى المعهود السابق والجنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب صرف اللفظ إليها قال والقول الرابع أن الكل ممكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع. قالوا ونحن لا نقلد هؤلاء ولا نعتمد على ما حكي عنهم والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين قالوا وقد ذكرنا من الأدلة على هذا القول ما فيه كفاية أما الجواب المفصل فنحن نتكلم على ما ذكرتم من الحجج لينكشف وجه الصواب فنقول وبالله التوفيق أما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفه حين يقول الناس لآدم استفتح لنا الجنة فيقول هل أخرجكم منها إلا خطيئه أبيكم فهذا الحديث لا يدل على أن الجنة التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي أخرج منها بعينه فإن الجنة اسم جنس فكل بستان يسمى جنة كما قال تعالى إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ لا ليصرمنها مصبحين وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب وقال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوه وقال تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل إلى قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فالجنة اسم جنس فهم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنة الخلد أخبرهم بأنه لا يحسن منه أن يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التي أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته هذا الذي دل عليه الحديث وأما كون الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم فلا يدل الحديث عليه بشيء من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير إلى مدلول الحديث وامتنع القول بمخالفته وهل مدارنا إلا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قالوا وأما استدلالكم بالهبوط وانه نزول من علو إلى سفل فجوابه من وجهين أحدهما أن الهبوط قد استعمل في النقلة من أرض إلى أرض كما يقال هبط فلان بلد كذا وكذا وقال تعال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وهذا كثير في نظم العرب ونثرها قال أن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو كما يقال هبط فلان الأرض كذا وكذا الثاني أن لا ننازعكم في أن الهبوط حقيقة ما ذكرتموه ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة التي منها الهبوط فوق السماوات فإذا كانت في أعلى الأرض أما, أما يصح أن يقال هبط منها فإذا كانت في أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منها كما يهبط الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه وأما قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فهذا يدل على أن الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنة عالية أعلى من الأرض التي أهبطوا إليها تخالف تلك الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها فإن الله سبحانه فاوت بين بقاع الأرض أعظم تفاوت وأبينه وهذا مشهود بالحس فمن أين لكم أن تلك لم تكن جنة تميزت عن سائر بقاع الأرض بما لا يكون إلا فيها ثم اهبطوا منها إلى الأرض التي هي محل التعب والنصب والابتلاء والامتحان وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إلى آخر ما ذكرتمه مع أن هذا حكم معلق بشرط والشرط لم يحصل فإنه سبحانه إنما قال ذلك عقيم قوله ولا تقرب هذه الشجرة فقوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وصيغة وعد مرتبطة بما قبلها والمعنى إن اجتنبت الشجرة التي نهيتك عنها ولم تقربها كان لك هذا الوعد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد قالوا وأما قولكم إنه لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره فدعوى لا دريل عليها لأنه لا دليل لكم على أن الله سبحانه كان قد أعلم آدم حين خلقه أن الدنيا قضية فانية وأن ملكها يبلى ويزول وعلى تقدير أن يكون آدم حينئذ قد علم ذلك فقول إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد بالخلد ما لا يتناهى، فإن الخلد في لغة العرب هو اللبث الطويل كقولهم قيد مخلد وحبس مخلد وقد قال تعالى لعاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وكذلك قوله وملك لا يبلى يراد به الملك الطويل الثابت وأيضا فلا وجه للاعتذار عن قول إبليس مع تحقق كذبه ومقاسمته آدم وحواء على الكذب والله سبحانه قد أخبر أنه قاسمهما ودلاهما بغرور وهذا يدل على أنهم اغترى بقوله فغرفهما بأن أطمعهما في خلد الأبد والملك الذي لا يبلى وبالجملة فالاستدلال بهذا على كون الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد التي وعدها المتقون غير بين ثم نقول لو كانت الجنة هي جنة الخلد التي لا يزول ملكها لكانت جميع أشجارها شجر الخلد فلم يكن لتلك شجرة اختصاص من بين سائر الشجر بكونها شجرة الخلد وكان آدم يسخر من إبليس إذ قد علم أن الجنة دار الخلد فإن قلتم لعل آدم لم يعلم حين حينئذ ذلك فغره الخبيث وخدعه بأن هذه شجرة وحدها هي شجرة الخلد قلنا فاقنعوا منا بهذا الجواب بعينه عن قولكم لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في ذلك فإن قوله كان خداعا وغرورا محضا على كل تقدير فانقلب دليلكم حجة عليكم وبالله التوفيق قالوا وأما قولكم إن قصة آدم في البقرة ظاهرة جدا في أن جنة آدم كانت فوق السماء فنحن نطالبكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم إلى إثباته قولكم إنه كرر فيه ذكر الهبوط مرتين ولا بد أن يفيد الثاني غير ما افاد الأول فيكون الهبوط الأول من الجنة والثاني من السماء فهذا فيه خلاف بين أهل التفسير فقال الطائفة هذا القول الذي ذكرتمه وقال الطائفة منهم النقاش وغيره إن الهبوط الثاني إنما هو من الجنة إلى السماء والهبوط الأول إلى الأرض وهو آخر الهبوطين في الوقوع وإن كان أولهما في الذكر وقال الطائفة اتى به على جهة التغليظ والتأكيد كما تقول للرجل أخرج أخرج وهذه الأقوال ضعيفة فأما القول الأول فيظهر ضعفه من وجهه أحدها أنه مجرد دعوة لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب المصير إليه وما كان هذا سبيله لا يحمل القرآن عليه أفاني أن الله سبحانه قد أهبط إبليس لما امتنع من السجود لآدم إهباطا كونيا قدريا لا سبيل إلى التخلف عنه فقال تعالى فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغلين وقال في موضع آخر فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وفي موضع آخر اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم أن جهنم منكم أجمعين وسواء كان الضمير في قوله منها راجعا إلى السماء أو إلى الجنة فهذا صريح في إهباطه وترده ولعنته وإدحاره والمدحور المبعود وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السماوات لكان قد صعد إليها بعد إهباط الله له وهذا وإن كان ممكنا فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا يقتضيه خبره فلا ينبغي أن يصار إليه وأما الوجوه الاربعه التي ذكرتموها من صعوده للوسوسه فهي مع أمر الله تعالى له بالهبوط مطلقا وترضه والعنته ودعوله لا دليل عليها لا من اللفظ ولا من الخبر الذي يجب المصير إليه وما هي إلا احتمالات مجردة وتغبيرات لا دليل عليها الثالث أن سياق قصة إهباط الله تعالى لابليس ظاهرة في أنه إهباط إلى الأرض من وجوه أحدها أنه سبحانه نبه على حكمة إهباطه بما قام به من التكبر المقتضي غاية ذله وطرده ومعاملته بنقيض قصده وهو إهباطه من فوق السماوات إلى قرار الأرض ولا تقتضي الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبره ومنافات حاله لحال الملائكة الأكرمين الثاني أنه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين وكونه رجيما ملعونا ينفي أن يكون في السماء بين المقربين المطهرين الثالث أنه قال اخرج منها مذؤوما مدحورا وملكوت السماوات لا يعلوه المذؤوم المدحور أبدا وأما القول الثاني فهو القول الأول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحال من تقديم ما هو مؤخر في الواقع وتأخير ما هو مقدم فيه فيرد بما رد به القول الذي قبله وأما القول الثالث وهو أنه للتأكيد فإن أريد التأكيد اللفظي المجرد فهذا لا يقع في القرآن وإن أريد به أنه مستلزم للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائده فصحيح فالصواب أن يقال أعيد الإهباط مرة ثانية لأنه علق عليه حكما غير المعلق على الإهباط الأول فإنه علق على الأول عداوه بعضهم بعضا فقال اهبطوا بعضكم لبعض العدو وهذه جملة حالية وهي اسمية بالضمير وحده عند الأكثرين والمعنى اهبطوا متعادين وعلق على الهبوط الثاني حكمين آخرين أحدهما هبوطهم جميعا والثاني قوله فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكانه قيل اهبطوا هذا الشرط مأخوذا عليكم هذا العهد وهو انه مهما جاءكم مني هدى فمن اتبعه منكم فلا خوف عليه ولا حزن يلحقه ففي الاهباط الاول ايذان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة وفي الاهباط الثاني روح التسليه والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تبع هداي ومصيره إلى الأمن والسرور المضاد للخوف والحزن فكسرهم بالإهباط الأول وجبر من اتبع هداه بالإهباط الثاني على عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته كما كسر آدم بالإخراج من الجنة وجبره بالكلمات التي تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده وأحبابه في كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار كما يكسر العبد بالذنب ويذله به ثم يجبضه بتوبته عليه ومغفرته له وكما يكسره بأنواع المصائب والمحن ثم يجبره بالعافية والنعمة إن فتح له باب عظيم من أبواب معرفته ومحبته وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وان ذلك الكسر هو نفس رحمته به وبره ولطفه وهو أعلم بمصلحة عبده من ولكن العبد لضعف بصيرته ومعرفته بأسماء ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك ولا ينال رضى المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بالدنو منه والزلفاء لديه إلا على جسر من الذل والمسكنة وعلى هذا قام أمر المحبة فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك كما قيل تذلل لمن تهوى لتحظى بقربه فكم عزة قد نالها العبد بالذل إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فقر السلام على الوصل، وقال آخر، اخضع، وذل لمن تحب فليس فيه، شرع الهوى أنف يشال ويعقد، وقال آخر، وما فرحت بالوصل نفس عزيزة، وما العز إلا ذلها وانكسارها. قالوا، وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإبائه من السجود لآدم، ان وسوسته له ولزوجه كانت في غير المحل الذي أهبط منه والله أعلم قالوا وأما قولكم إن الجنة إنما جاءت معرفه باللام وهي تنصرف إلى الجنة التي لا يعهد بنو آدم سواها فلا ريب أنها جاءت كذلك ولكن العهد وقع في خطاب الله تعالى آدم لسكنها بقوله اسكن أنت وزوجك الجنة كانت معهودة عند آدم، ثم أخبرنا سبحانه عنها معرفا لها بلام التعريف، فانصرف المعرف بها إلى تلك الجنة المعهودة في الذهن، وهي التي سكنها آدم ثم أخرج، فمن أين في هذا ما يدل على محلها وموضعها بنفي أو إثبات؟ وأما مجيء جنة الخلد معرفه بالله، فلانها الجنة التي أخبرت بها الرسل لأممهم، ووعدها الرحمن عباده بالغيب، فحيث ذكرت صرف الذهن إليها دون غيرها لانها قد صارت معلومة في القلب مستقره فيها ولا ينصرف الذهن إلى غيرها ولا يتوجه الخطاب إلى سواها وقد جاءت الجنه في القرآن معرفه باللام والمراد بها بستان في بقعة من الارض كقوله تعالى انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين فهذا لا ينصرف الذهن فيها لا إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم بحال قالوا وأما قولكم إنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقة وأنه لم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع والضلال واستدلالكم على وجود الجنة الآن فحق لا ننازعكم فيه وعندنا من الأدلة على وجودها أضعاف ما ذكرتم ولكن أي تنازم بين أن تكون جنة الخلد مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها فكأنكم تزعمون أن كل من قال إن جنة آدم هي جنة في الأرض فلا بد له أن يقول إن الجنة والنار لم يخلقها بعد وهذا غلط منكم من شأه من توهمكم أن كل من قال بأن الجنة لم تخلق بعد فإنه يقول إن جنة آدم هي في الأرض وكذلك بالعكس أن كل من قال إن جنة آدم في الأرض فيقول إن الجنة لم تخلق بعد وأما الأول فلا ريب فيه وأما الثاني فوهم لا تلازم بينهما لا في المذهب ولا في الدليل بحال فأنتم نصبتم دليلكم مع طائفة نحن وأنتم متفقون على إنكار قولهم ورده وإبطاله ولكن لا يلزم من هذا بطلان هذا القول الثالث وهذا واضح قالوا وأما قولكم إن جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والكذب وسائر الآفات التي وجد بعضها من إبليس عدو الله فهذا إنما يكون بعد القيامة إذا دخلها المؤمنون كما يدل عليه السياق فجوابه من وجهين أحدهما أن ظاهر الخبر يقتضي نفيه مطلقا لقوله تعالى لا لغو فيها ولا تاثيم ولقوله تعالى لا تسمع فيها لاغية فهذا نفي عام لا يجوز تخصيصه إلا بمخصص بين، والله سبحانه قد حكم بأنها دار الخلد حكما مطلقا، فلا يدخلها إلا خهلد فيها، فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهر. الثاني أن ما ذكرتم إنما يصار إليه إذا قام الدليل السالم عن المعارض المقاوم أنها جنة الخلد بعينها، وحينئذ يتعين المصير إلى ما ذكرتم. فأما إذا لم يقم دليل سالم على ذلك ولم تجمع الأمة عليه فلا يسوغ مخالفة ما دلت عليه النصوص البينه بغير موجب والله عالم قالوا ومما يدل على أنها ليست جنة الخلد التي وعدها المتقون أن الله سبحانه لما خلق آدم أعلمه أن لعمره اجلا ينتهي إليه وأنه لم يخلقه للبقاء ويدل على هذا ما رواه الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملئ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام فقالوا وعليك السلام ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيته ما شئت فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين المباركة ثم بسطها فإذا فيها أهدم وذريته قال أي رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا رجل أضوأهم أو من أضوأهم قال يا رب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمر أربعين سنة قال يا رب زد في عمره قال ذاك الذي كتبت له قال أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة قال أنت وذاك ثم قال قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فاتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت أليس قد كتبت لي ألف سنة قال بلا ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا صريح في أن آدم لم يكن مخلوقا في دار الخلد التي لا يموت من دخلها